على سرر موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون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 جعلناهن إساء فجعلناهن بكرا عرضا أتغبا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 113. وظل من يحنوم لا بارد ولا كريم 115. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم 117. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما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 113. فمالئون منها البطون 114. فشاربون عليه من الحميم 115. فشاربون شرب الهيم 116. هذا, هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون 118. أفرأيتم ما تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمضرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتمون إن المزن أم نحن المزنون لو نشاء جعلناه جذا فلولا تشكون أفرعيه من النار التي تون أنتم أنشتم شجرتها أم نحن المشيون نحن جعلناها تذكرته ومتاع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 أفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِينُ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَن كُم تُكَذِّبُونَ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُمْحِينَ إِذِ تَظْنُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِمْ إِن كُمْ لَا تبصرون فلولا 122. ترجعونها إن كنتم صادقين 123. إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم 125. إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وَمَا إِنَّ مِنَ مِنْ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ